بالله تحييكم بتحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم بمشيئة الله عز مع آفة من آفات اللسان عفان الله وإياكم من كل آفات اللسان وآفات الأبدان ان ربنا هو الحنان والمنان هذه الكبيرة او هذه الآفة من آفات اللسان هي المن بالأعطية او المن بالمعروف او المن بما نصنع من خير الانسان المنان لان المنان هو الله سبحانه وتعالى اما يعني يمنون عليك اسلمه قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان الذي يمن هو الله رب العالمين اما انت اذا صنعت في انسان معروفا في معروفه ان جلس ابو بكر وعمر والعباس على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاة والسلام فرأى الثلاثة اكتبار هؤلاء اهدسون على بابه ويتحدثون قال فيما تتحدثون قالوا نتحدث في المعروف يا رسول الله قال وماذا قلتم قال ابو بكر قلت ان خير المعروف تعجيله وقال عمر وانا قلت ان خير المعروف ستره. وقال العباس انا قلت ان خير المعروف تصغيره فقال صلى الله عليه وسلم ان في المعروف الثلاثة ان عجلته هنأته وان سترته تممته وان صغرته عظمته اذا الانسان الذي يريد ان يصنع معروفا في انسان اولا يجب ان يستره يعني يستر المعروف ولا يفضحه على رؤوس الاشهاد يعني اعجب من بعض الذين يعني يسر الله لهم اموالا كثيرا ويريدون ان يخرجوها ابتغاء مرضة الله ينشر انه وزع كذا وكذا في وسائل اعلام معينة أو في صحيفة معينة او ان الاسر الفقيرة التي في المنطقة الفلانية قد اعطاها الرجل التريف المفضل الكريم كذا وكذا هذا ليس يعني حتى انظر الى السبع الذين لظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه هذه يعني الكناية عن شدة اخفاء الخير الذي تصنع وقصة عمر مع, مع ابي بكر رضي الله عنه في المرأة العجوز الذي كف بصرها وكان ابو بكر يذهب اليها ليكنس لها غرفتها ويضع لها الماء والطعام وعمر يقول اين يذهب ابو بكر وبعد ذلك يتكشف هذا الامر ويقول عثرات ابو بكر تتبع يبنى الخطاب وكان هؤلاء يتنافسون في صناعة الخير وفي عمل الخير ويستر الواحد منهم ما يصدع من خير فاذا خير المعروف ستره ثم خير المعروف ان تعجله يعني ان اردت ان تصنع في انسان خير ان طلب منك او لم يطلب عليك ان تعجل بان تزويده ابنته تقيله من عثرته تفرج كربه تغيث لهفته هكذا يعجل الانسان ثم عليك ان تصغر هذا المعروف تقول والله يا اخي ما صنعته يقول جزاك الله عني خيرا انت قد صنعت كذا وقالي اقول يا أخي الاسلام لا تكبر المسألة هذا امر صغير هذا اقل ما يجب هكذا تشعر هذا الانسان انك ما صنعته ما يجب ان يصنع بالامثاله اذا ولا تمر ولا تقول والله لو صنعته كذا ولذلك اخ الاسلام انا اريد ان اعطيك واختي مسلمة وابنائي وبناتي يجب أن يعني نضع ميزان لصناعة المعروف احيانا الانسان يصنع المعروف ولا يعرف هل هذا المعروف خالص لوجه الله؟ ام ان هذا المعروف يعني صنع نتيجة ظرف معين وامر معين اولا ان صنعت في انسان معروفا ورد عليك ردا حسنا فصيرت بهذا او رد عليك ردا سيئا بعد ان صنعت فيه المعروف فحزنت فاعلم ان هذا المعروف ليس لوجه الله يعني انت صنعت في انسان امر ما؟ خير فرد عليك رد سيء يعني مثلا صنعت في فقير امرا معينا ففرجت قرضه او سددت دينه قضيت دينه او صنعت هذا يعني انفقت عليه حتى اشتريت له الدواء او الكساء او غير ذلك وطلبت منه مطلبا معينا في يوم ما بعد ان صنعت في هذا المعروف فلم يسعفك ولم ينفذ طلبك ولم يستجب لك فحزن وتعجبت وقلت سبحان الله انظر يا اخي الاسلام اصنع في هذا المعروف والخير ولكنه للاسف الشديد يرد علي هذا الرد ويقصر في صناعه الخير دي وانظر انا ماذا اصنع لوجه الله. لماذا لأن الله يقول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني انت اذا صنعت الخير في انسان ما لا تنتظر ان يرد او لا يرد لانك صنعت ابتغاء مرضات الله فاذا صنعته ابتغاء مرضات الله فرب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يكافئك خيرا فخير المعروف ستره وتعجيله وتصغيره والله سبحانه وتعالى في مسألة المن يقول محذرا يا ايها الذين امنوا لا ترثلوا صدقاتكم بالمن والاذى يعني تمن على الله سبحانه وتعالى كما قال الكلبي في تفسير هذه الاية تمن على الله في صدقته والاذى لصاحبه يعني تؤذي صاحب الامر في تقول لو انا صنعت فيك كذا وكذا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكدمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيمة ولا يتركيهم ولهم هم عذاب أليم المسبل أي الذي يلبس ثوبا طويلا يقصد به التكبر والاستعلاء والتبخطر المسبل إزاره والمنطق صنعته بالحرف الكاذب يعني يقصد بالله والله أن هذه ثمنها كذا وهو على غير وهو أقل من هذا الكثير المسبل والمنان والمنطق سرعته من حلف الجنة وفي رواية لا ثلاثة لا يدخلون الجنة العاقل والدي عنده بالله والمدمن الخمر والمنان لا يدخل الجنة خب يعني المخادع الماكر لا يدخل الجنة خب ولا بخير ولا منان يعني المنان اللي يعطي شيئا او يتصدق بشيء ثم يقول, يقول انا صنعت كذا وغررت كذا ولذلك يقول اياكم والمن بالمعروف فانه يبطل الشكر وينحق الأجل ثم تلا صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وابن سيرين يسمع رجلا يقول لآخر احسنت اليك وفعلت كذا وفعلت كذا فقال له ابن سيرين اسكت فلا خير في المعروف إذا غصي يعني الانسان اذا قال الانسان انا احسنت اليك وانا صنعت كذا وصنعت كذا وفعلت لك كذا وفعلت لك كذا يعني يبدو لا خير في المعروف اذا اوصيه فمن منى بمعروفه سقط من شكره ومن اعجر بعملته حابت اجره لا تحمل من الامام بان يمنوا عليك منا واختق لنفسي تحظها في فان الصبر جنة من الرجال على القلوب اشد من وقع السنه وكان بعض الحكماء ينشدون وصاحب سلفت منه الى يد أفتأ عليه مكافأتي فعذالي لما تيقن أن الدهر حاربني أبدا ندامة مما كان أولاني أفسدت بالمن ما قدمت من حسد ليس الكريم إذا أعطى بمناني إذا الإنسان لا من أبدا على الناس وإذا أعطى شيئا يبتغي بما أعطى وجه الكريم سبحانه وتعالى ويبتغي بما أعطى أن هذا العطاء إنما هو من رب العباد سبحانه وتعالى ويحمد الله عز وجل أن جعله معطاء. أن جعله إنسان يعني يعطي ولا يمنع ويمنح ولا, ولا يبخل ويصير كريما لأن العاطي أصدر مرطي أصدر لما هو رب العبادة سبحانه وتعالى أخوة الإسلام كثير من ابنائنا وبناتنا للأسف الشديد ينسون عندما يكبرون كان هذا الولد صغيرا وكان أبوه كبيرا كان هذا الولد ضعيفا وكان أبوه قويا بعد ان مرت السنون وتوالت الاعوام كبر الاب فصار ضعيفا وكبر الابن فصار قويا عجز الاب فصار يعني فقيرا وارتزق الابن واتسع تجارته فصار غنيا فيبدا الابن من باب البر ان ينفق على ابيه ولكن كثير او بعض من ابنائنا نسأل الله السلامه. يمنون اذا قلت له يا فلان انت مقصر من ناحية ابيك انت مقصر من ناحية امك يقول لا انا اعطيت كذا وكذا وصنعت له كذا وكذا واخذت ليؤدي مناسك الحج وعطيه كذا واتي له بالكساء واتي له بكذا يا اخ لا تمن فانت ومالك لأبيك انت وما تملك لما هو ملك لأبيك وان امرك يعني الاب والام وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك فالتبرهما يعني يجب على الانسان ايضا من دب المن الخطير اخطر الدرجات المن ان يمنى الانسان على ابيه وامه لان من ضمن الستة الابين لا يأخذون زكاة المال او لا يحق ان يعطى زكاة المال الاب والام الاب وانعلى والابن وانسفل لماذا لا يعطى الاب لماذا لا تعطى الام لانهم في رقبتي تحت رعايتي ان ما عندك الكبر انا وما املك ان ما املك كل ابي من كل أم يجب ان اعطيهما لماذا? لانهما هما اللذان ربياني صغيرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما هكذا امرنا رب العباد سبحانه وتعالى فكيف يمن الإنسان على ابيه كيف من على امه كيف يمن على من يعني كان سببا في وجوده في هذه الحياة او كان سببا في ان علماه القرارة والكتاب الفضلاء يقرأ في المصحف وبدأ يستقيم على الطبيب وبدأ يعملها ويتكسب نتيجة أن الاب والام قد وكر الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهما من رحمة لهذا الدب ثم بعد ذلك يقتل ابن بعد أن صار قويا وصار فتيا وفرار غنيا وصار يمنى على أبي او يمنى على امه بما يعطى يقول لفت كذا وكذا حتى يقول بعض مثل الظلم عندما نافي لنقسمها معينة فليقول ابن من الابناء لقد اطردت ابي كذا وكذا وقد اعطيت ابي في حياته كذا وكذا واعطيت امي في حياتها كنقول انت وما تملك انما هو ملك للاب ومنكن للام لانهما كان سببا في وجودك كما قلت في هذه الحياه اذا مساله المن درجات اسوا درجات المن واقبح درجات المن ان يمن الانسان على ابيه ويمن على امه ايضا بعض من الازواج يمنون على الزوجة انا صنعت كذا وكذا وانا جئت بك من بيئه اقل وجئت بك من عائله فقيره وصلت بعد ذلك تركبين افضل السيارات وتسكنين افضل البنايات وتعيشين افضل الى اخر الاسلام يعني كلمه طيبة خير من صلقه ينبع لا تمن على زوجتك ايضا لا تمن الزوجه على زوجها تقول انا اخدمك اخدم اطفالك و يعني كاخت ادستاب ابتغي فيما تصنعين وجه الله سبحانه وتعالى ابتغي فيما تفعلين في بيتك ومع زوجك حتى وان كان سيء الملكه ابتغي كرم الله سبحانه وثواب الله سبحانه ورضا الله سبحانه وتعالى هكذا اذا اراد الانسان ان يعني يؤجر خيرا فيما يصنع يعني احبتي في الله حقيقة الاب لا يمن ابن على ابي لا يمن ابن على امه او بنت على امها لا يمن اخ على اخي لا يمن غني على فقير لا يمن يعني ما سمعنا ان ابا بكر مثلا مرة من على بلال رضي الله عنه الذي اعتقه واشتراف ما اعتقه او الا احد من هؤلاء العبيد الذين كانوا مستعبدين وقال لهم انني سنعط فيكم كذا وابدا والله سبحانه الله وقال عمر متادبا تمت الادب يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا وقت وضعف بنيتهم كان الصحابه ابن الاغنياء يربطونه في شريه المسجد رسول الاخر سريتين في مؤخرة المسجد العمودين يعني الحبلة ويأتي الغني ليضع ما يريد لإخوان الفقراء من طعام أو شراب أو كساء أو أي ذلك ويأتي هؤلاء الفقراء ليأخذوا لا يعرف الغني من الذي أخذ من الفقراء ولا يعرف الفقير من الذي أعطى من الأغنياء لأن الكل إنما يبتغي وإن شاء الله سبحانه وتعالى لا يمن أحد على أحد إلا إذا كان يعني سبحان الله في قلبه مرض وفي قلبه دخل وفي قلبه عدم مقارق فالمن بما اعطى الانسان هذه آفة خطيرة يجب ان ننتهي عنها مسأل الله سبحانه وتعالى ان يقينا هذه الآفة وان يشفينا ان